بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطالق وما أدريك ما الطالق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق غلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السراء فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهذر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما هيل الكافرين أم هم